بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم أَبَلَّ لِلَّذِي رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَضَرِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد نستهنف معكم أيها المباركون دروسنا في هذا المسجد المبارك ولقاء اليوم موضوعه أو عنوانه القلم والقلم سمي قلم لأنه يقتص ولأنه به يقتص ولذلك يقال تقليم الأظافر بمعناق الصحة والقلم ذكر في القرآن في مواضع سنعلمج عليها إن شاء الله تعالى وهي أربعة قال أصدق القائلين نون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أما حرف نون فالأظهر أنها من الحروف المتقطعة التي جاءت كثيرا في أول القرآن في أول كثير من سؤال القرآن بقينا والقلم الواو والقسم بالاتفاق والقلم أقسم الله جل وعلا به وكفائد نحوية أهل النحو يقولون حروف القسم أكثر الحروف ذكرا لله كفائد نحوية النحات يقولون إن حروف القسم أكثر الحروف ذكرا لله بمعنى أنها دائما تتصل بلفظ جلعنا والقلم من المراد بالقلم الذي أقسم الله به هنا تفصيلا نقول الأقلام ثلاثة الأقلام ثلاثة قلم خلقه الله بيده وهو الذي قال فيه أكتب قال وما اكتب قال أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة هذا القلم الأول القلم الثالي الأقلام التي بأيدي الملائكة التي يكتبون بها الأقلام التي بأيدي الملائكة التي يكتبون بها طبعاً نتكلم عن جنس القلم القلب الثالث الأقلام التي بأيدي الناس التي يكتبون بها ما عاشهم ويدونون بها شعون حياتهم هذا مجمل أنواع أو أقسام الأقلام قال ربنا نون والقلم إذا قلنا إن الألف واللام في قول الله والقلم للعهد فليس في العهد في الذهن إلا القلم الأول الذي خلقه الله وإما أن يكون المراد أن الألف واللام ليست للعهد وإنما للجنس فيصبح القسم بالقلم أي بالكتابة وهذا أرجح ولماذا قلنا إنه أرجح لأن صورة القلم من أوائل الصور التي نزلت في مكة ومعلوم أنه وقتها ما انتشر الحديث وما عرف الناس المراد بالقلم الذي تحت. الذي كتبه الله الذي خلقه الله جل وعلا أول ما خلق واضح؟ فنرجح أن المقصود أن الألف واللام للجنس دائما عندما نقول نرجح ما يعني الجسم والقلم فأقسم الله بالقلم وما يسترون أي وما يكتبون هل المقصود الملائكة هل المقصود البشر كل ذلك وارد والأصل أن الآية تحتمل المعنيين وما دامت تحتمل المعنيين ولا تعارض بينهما فيبقى الحال على الجنع بينهما ما تكتبه الملائكة وما يكتبوه الناس أين جواب القسم ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون من المخاطب نبي نصر أسلح. ما هذه ماذا تسمى ما النافية لكن لها اسم زائد بمجنون تدل عليها تسمى ماء الحجازية ماء الحجازية. معنى ما الحجازية بنو تميم طبعا عرب أقحاح لا يجعلون ما تعمل عمل ليس. والحجازيون يجعلون ما تعمل عمل ليسا بمعنى أنها ترفع المبتدى وتنصب الخبر ويكثر في خبرها الالتصاق بالباء يكثر في خبرها الالتصاق بالباء كما الآية قال ربنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون زعم القراشيون كفرا وبهتانا وظلما وعدوانا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مجنون قال له ربه ما أنت بنعمة ربك البافي بنعمة ما المراد بها اختلف العلماء منهم من قال إن الباء هنا قسم فيصبح ونعمة ربك ما أنت بمجنون وقيل الباء هنا سبب والمعنى ما أنت بفضل الله عليك بماذا بمجنون وهذا أرجح ظل ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العقلاء وسيد البشر وخيرة الله جل وعلا من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وصفوته من أنبيائه نون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك لمشنون هذه آية الأولى الآية الثانية قال الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بهذا افتخر الكتاب أن الله قال علم بالقلم وقد جعل الله حياة الناس قديما وحديثا مرتبطة جدا بالكتابة فمعلوم أنه لولا فضل الله على الناس بالكتابة لعطلت الكثير من المصالح والكثير من المنافع ولما قام للناس الشعب لكن الله علم عباده الكتابة حتى تقوم مصالحهم وتدار شؤونهم وتبقى معيشتهم ظاهرة على أن الله جل وعلا عصم نبيه عليه السلام تكريمة له من أن يتعلم الكتابة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أتنعي فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب لكن هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب علم الله به الخلق إلى قيام الساعة قال شوطي يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن لك العلماء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن لك علماء وقال له أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم صلوات الله وسلامه عليه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ويدل على هذا أن الله جل وعلا ذكر الكتابة في كثير من شؤون الحياة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في هذا الشأن من الآيات التي ذكر فيها القلم قول الله جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله هذا فهي تعظيم من الله لله ومر معنا مرارا وهذا من الكلام الذي يجمل ويحلو من تكراره أو مع تكراره القرآن كله عظيم لكنه ينقسم في عظمته إلى قسمين أعظم القرآن كلام الله عن ذاته العلية كلام الله عن ذاته العلية فهذه الآية من جنسها ربنا يقول ولو أنم في الأرض من شجرة أي كل الأرض كل أشجار الأرض بريت فأصبحت أقلاما ولو أن في الأرض من شجرة أقلام أي لو قدع أن جميع أشجار الأرض قدعت وبريت فأضحت أقلاما والقلم يحتاج إلى مداد يحتاج إلى حبل والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بمعنى أن بحار الدنيا اسمه جنس وعلى مبالغة أضيف إليه سبعة أبحر رئيس المراد السبعة عددا وأضحت هذه البحار كلها مدادا توضع فيه هذه الأقلام فتكتب كلمات الله لنفذت الأقلام وجف المداد ولم تنفد كلمات الله ولم تنفد كلمات الله يوجد نفد بمعنى اخترق ويوجد نفد الدال بمعنى انتهى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ومن دعاء الصالحين اللهم يا من لا تنفد ارحم من نفدت اللهم يا من لا تنفد خزائله ارحم من نفدت خزائن اللهم يا من لا تنفد خزائله ارحم من نفدت خزائن اعظم منه اللهم يا من لا تنفد خزائله ارحم من لا خزائن له أصلا, أصلاً كلما أظهرت لله العلي الكبير افتقارك كنت أقرب إلى, إلى ربك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله لأن كلمات الله صفة من, من صفاته فالشجر ينفذ لأنه مخلوق ولكل مخلوق نهاية والبحر ينفد لأنه مخلوق ولكل مخلوق نهاية أما كلمات الله فيصفة من صفاته والله خالق ليس, ليس بمخلوق تنزه ربنا عن الصاحبات والولد وتقدس فلم يرد ولم يولد وتعالى فلم يكن له كفوا أحد هذا ما يتعلق بها ومن هذا من الأدلة على أن القرآن كلام الله منزل غير منزل غير مخلوق الحالة الرابعة الآية الآن الرابعة التي ذكر فيها القلب قول الله جل وعلا في سورة آل عمران وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم هنا الأقلام بمعنى الأقدح أو بتعبير آخر كما قال بعض أهل العلم بتعبير بمعنى أنهم كانوا يجرون القرعة أيهم يكفل مريم والقرعة ثابتة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الصف الأول لاستهموا عليه أي أقرعوا بينهم والمراد من الآية أن مريم عليه السلام مات أبوها عمران فأصبحت يتيمة فكل أحد من بني إسرائيل رغب أن يكفلها لعلمه بمكانة عمران في التقوى فالعبد إذا كان تقيا سخر الله جل وعلا له خلقه فلما كان عمران قد عرف بالصلاح ومات عن ابنته رغب كل شريف من بني إسرائيل أن يبر عمران في ابنته فلما اختصم لجؤ الى القرعه قال ربنا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ثم حضي زكريا وهو زوج خالتها بها لان ام مريم كانت اختا لمن لزكريا كانت اخت زكريا فهو زوج خالتها فكان احر ان ينالها بعد ان وقيمه القرعه فاقلام هنا بمعنى الاقتراح وقد ذكر الاقتراح كذلك في خبر نبي الله يوسف قال رب... نبي الله يونس قال ربنا فساهم فكان من المضحضين يعني اقترع هذه اربع آيات تحدث الله جل وعلا فيها عن القلم نحن ما الذي يعنينا يعني القلم الذي بيد الكرام الكاتبين فيما يكتبون عنا وقد أوصى بعض الصالحين أخاه فقال إن ما تقوله وتلفظه يكتبه الملك ويرفع إلى الله فانظر على من تملي وإلى من يرفع فانظر فيما تقول على من تملي وإلى من, وإلى من يرفع والله جل وعلا يقول وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما ما تفعلون على خلاف بين العلماء هل ما كان حديث قلب محض يعلمه الملك او لا او لا يعلم ما كان حديث قلب محض يعلمه الملك او لا او لا يعلم قال كثير يعلمه الملك ويكتبه إن كان خيرا وقال بعض أهل العلم هذا مما لا يعلمه الملك لكن جاء حديث نذكره لنؤدب أنفسنا يؤتى ببعض الناس يوم القيامة وفي صحائفهم أعمال فتثني الملائكة عليه. فيقول رب العزة وهو أعلم من ملائكته بل ليس علم, الله علم الملائكة بشيء أمام علم الله فالملائكة كتبت على ظنها أن هذا أراد به وجه الله فيقول الله هذا أردت به كذا وهذا أردت به كذا وهذا أردت به كذا من الذي تتعجب تتعجب الملائكة تقول له بعدا لك اليغير الله كنت تعمل فعد لك اليغير الله كنت تعمل هذا نقول نوجب ان نفسله ونمسح حتى ترزق او نرزق ما امكن شيئا من الاخلاص ان نعرف عظمه الله وضعف خلقنا فإذا عرفت ضعف الخلق لم تقبل أن تصنع شيئا من أجله وإذا عرفت عظمة الله استحييت أن تعمل عملا لغير وجهه استحييت أن تعمل عملا لغير وجهه كل من على الخلق من على الأرض ملوكها وعمتها يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب يموتون أو سيموتون كما نموت أو سنموت خلقوا من تراب وخلقنا من تراب نقبر ويقبرون نحشر ويحشرون فأي عبد هذا الذي من أجله أن تعمل. فضلا عن الأصنام والأوثار مما اصنعه الكفار إذا تبين هذا لا يقبل العاقل أن يصنع لهم شيئا ولا بد للعمل من شيء يراد به فلم يبق إلا من إلا وجه الله الله جل وعلا يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فالإنسان إذا أسلم وجهه لله وأحسن العمل كان على دين قيم ألا وإن لو سألنا أي أحد من المؤمنين من هو ذو الوجه الأكرم لأجاب لا الله والله يقول هنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله فلتكن رغبتك ما في طيات قلبك حالا ومقالا أن تقول اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مأسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليل المقصود قلنا الذي يعنينا ما يكتبه كرام الكاتب يبقى بعد ذلك ما نكتبه نحن وما ندونه وفي زمن مثل هذا شاع ما يعرف بالشبكة التي تسمى بالإنترنت فهذه سوّغت للناس أن يكتبوا من غير أن يعرفوا وكون الإنسان يكتب وهو يستطيع أن يخفي اسمه ورسمه يجعله يشعر بقلة الرقيب فلا يستطيع حاكم أو قاضي أو شرطي أن يحاسب هنا يظهر حقيقة الإيمان لأن من يخشى الله لا يمكن أن يتجرأ ويكتب شيئا يعلم أنه يغذب الله يأتي لعرض مؤمن فيقول فيه ما يقول دون أن يبالي هنا ظهر يظهر مدى خوف العبد من الله لأنه لو كتبت ما كتبت غالب الظن على ما أعلمه عن من أهلي أن السلطان الحاكم القاضي الأمن يعجز أن يصل إليك هذا إذا رغب فتبقى المسألة متعلقة بين العبد وبين, وبين ربه فإذا أراد العبد أن يختبر خشيته من الله هذا من المواطن التي تختبر فيها الخشية من الله تبارك وتعالى فيخشى العبد على نفسه أن يتعرض لأعراض المؤمنين أو أن يقول في مسلم كلمة أو قولا تشيع في الناس فينال سوءها سوء عاقبتها وقد ينال عياذا بالله من سوء الخاتم ما, ما يناله والله لو اطلع الأحياء على أهل القبور لتغير كثير من الناس عما هم عليه وقد أخبر الله عن حال أهل القبور وصحيح أنه ليس الخبر كالعاينة لكن ثمة لله عباد جعلني الله وإياكم منهم إذا قرأوا القرآن علموا حقا ويقينا أن ما أخبر الله به حق فكان في القرآن واعظ لهم على أن يأتوا ما حرم الله ألم يقول الله فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن وقال الله فبأي حديث بعده يؤمن ومن عرف أنه سيقبر ويسأل أحجمت جوارحه على أن تأصي الله والذنوب ثلاثة شرك الدووين ثلاثة شرك وهذا لا يغفره الله البتة وشيء بينك وبين الله فهو إلى المغفرة أرجع وشيء لا يعباد لا يتركه الله جل وعلا أبدا حتى يقتص جل ذكره للشات الجماء من الشات القرناء وهم كلاهما سيكون طرابا فكيف بمسلم يصلي ويصوم ويذكر الله وقد تكلم في عرضه أو نيل منه أو حط من قدره ظلما وعدوانا ومن أراد أن يعذ نفسه فليقرأ الأحاديث الذي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن حياة البرزخ فإن فيها من المواعذ والعبر ما يجعل الإنسان يخشى الله ويتقي في خلوته وجلوته وفي سره وعلانيته وقد قال بعض خلفاء بني أمية لأحد الصالحين لا أذكر اسمه الآن قال له كذا وكذا أبوك قال والله لو أخبرك أخوك بما هو فيه لقصرت عما أنت فيه أخوه الخليفة الذي قبله قال له أخبرك أخوه بما هو فيه لقصرت عما أنت لقصرت عما أنت فيه أي لم تتمادى لو اطلعت على ما يكون في أحوال أهلي أحوال الموتى يسوقني هذا وإن كان الحديث عن القلم بالحديث عن حياة البرزخ النائم أحيانا سأقرب لك الصورة ينام فيرى في نومه حلما مفزع إما أنه يعذب أو يلكل أو يؤذأ فتراه يشعر بأنه يريد أن يخرج من جسده ويتمنى متى يفتح عينيه فإذا فتح عينيه وانتفض وقام أكثر شيء يشعر به أنه يقول الحمد لله أنه كانت رؤيا كان علما ويتحسس جوالحا نشعر بهذا كلنا ولا يكاد يمتلكه الفرح وهو على فراشه أن هذا لم يكن حقا هذه صورة يسيرة لما يقع في حياة البنزخة فإن أهل القبور يعذبون بمثل هذه الطريقة لكن ليست حلما ولا رؤيا لا يفزع لا يقوم يبقى يعذب حتى يقوم الأشهد ومن يقدر على هذا والله لا يقدر عليه أحد نسأل الله لنا ولكم العافية لكن العافية كما تطلب بالدعاء تطلب بالسعي والعمل من أن لا يتحمل الإنسان شيئا من أوزار الناس لا يتحمل شيئا من من أوزار الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه أما وإنكم ستفتحون مصر وإنها أرض يذكر فيها القراءة فوصيكم بها خيرا وإن لهم ذمة ورحمة هذا الحديث يعرفه الناس ما خاتمة الحديث قال له فإذا رأيت فيها رجلين يختصمان على لبنا من الأرض فاتركها فالصحابي دخل مصر فسمى اثنين من أهلها ممن سكنها من الصحابة ومن التابعين يختصمون على موضع لبنا فتركها لماذا تركها؟ ليس رغبة الآن مصر مصر سكنها الأنبياء لكن خوفا من الظلم أن يرى اختصم على موضع لبنا فأصبح أحدهما ظالم للآخر يعني إما أن تكون أرضك أو تكون أرضي فالمقصود الفرار من ظلم العباد ونحن نكرر هذا دائما وأبدا لما يرى من ظلم العباد بعضهم لبعض إما بالأقوال وإما بال... بالأفعال والله حتى تنجو فلتكن ممن يقوم يوم القيامة ولا يسألك الله عن أحد من خلقه أنك ظلمته عفانا الله وإياكم من كل سوء والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفطعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم